اما بعد ف إ ن أ ص د ق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ش ر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل محدثاتها وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله جنه ا ذ ن ب د أ ن ا الحديث عن ق ا ئ د ة فقه ا ل أ و ل و ي ا ت وما يعرف عند أ ه ل العلم بفقه ا ل ب د ا ء ة ب ا ل أ ه م ك ا ل أ ه م وقلنا ان هذه القاعده ة من ا ق و ا ع د ا ل ع ظ ي م ة التي ينبغي أ ن يستحضرها ا ل إ ن س ا ن و أ ن يسير عليها خ ا ص ة في زمن الفتن المضله وفي زمن تغير الاشوار وتقلبها وذكرنا أ ن فقه الاولويات أ و و ل ي ت أ فقه ا ب ب د ا العلم ع يعرفه أهل ق ل العلم بالأحكام ه م ع ش ر ة ل ي في غيرها لا الحق التقدم على غيرها بحسب ن ا العلم بمراتبها ء على ب الواقع الذي ت ط ل ب ه ا و م ر ة معنا كذلك أ ن هذه ا ل ق ا ع د ة قد ي ع ن ي ي ن د م بها كثير من الحركه وبينا الفرق بين أ خ ذ اهل ا ل س ن ة بهذه ا ل ق ا ع د ة وبين أ خ ذ غيرهم بها مرة معنا تكلمنا عن هذا الأمر أمرين الأمر الفرق يرجع عن وأن هذا الأول إلى أ ن هذه ا ل ق ا ع د ة ياخذ بها اهل السنه عند ت ز ا ح م سواء كان ت ت ز ا ح م كليا بمعنى من كل و ج ه أو كان ت ت ز ا ح م م س ب ي ا جزئيا ثم الفرق الثاني أ ن المرجع في بيان ي يعني مراتب الاعمال أ ع م ل فاضل مفضول لدوالي أن هذا, فاضل هذا, مفضول هذا, هذا وهذا وهذا وهذا وهذا راجح مرجوح م ر ج ذلك إلى الشرق ونقلنا ل ك ك ل م ا ز ه رحمه الله تعالى في سيره ب ي في لكم كلاما تعالى ونقلنا إمام نص على على هذا و الفرق ا ل أ و ل جاء معنا في كلام اهل العلم خاصا لما ذكرنا لكم كلام ا ل إ م ا م ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء حيث اشار إ ل ى هذا ا ل ف ر ق أ ش ا ر كذلك إ ل ى ا ل ف ر ق الثاني رحمه الله تعالى ثم ذكرنا لكم أ ن هذه ا ل ق ا ع د ة ا ل م ت أ م ل في كتاب الله عز وجل في س ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يجد أ ص ل هذه ا ل ق ا ع د ة وذكر لكم من ذلك قول الله تبارك وتعالى إ ن ت ب ن و ا الصدقات وإن الفقراء فهو م إ ن تغفوها خير لكم فهذه يعني ا ل آ ي ه تشير إ ل ى هذه ا ل ق ا ع د ة كذلك قول الله تبارك وتعالى اتستبدلون الذي هو أ د ن ى ب الذي هو خير فالملاحظ ق ض ي ة يعني ا ل خ ي ر ي ة ثم كذلك قول الله وإن ك ا ر ك وتعالى خير وان كان ذو ا ت ك ث ي ر ة تشير إلى ه ذ ه ت ش ي ر إلى ه ذ ه ا ل ق ا ع د ة ولذلك من ر م ع ا ف ي التي حصة على مضت م ع أن ر ف ة المراتب الأعمال وان أ ن ه ذ فاضل و أ هذا تصدقوا إما إما أن ي ر ذ لكم ان ل خ ي كنتم ت ع ل التفضيل ولكن ي ق و ل ان يكون ه ا ك م ر يقولون ان هناك امر ي ق و ل ن ان ن ا ك امر يقولون ان هناك امر يقولون ان ه ا ك امر يقولون ان هناك امر ي ا و ل و ن ان هناك م ر ي و ل و ن ان ه ل ا ك امر ي ق و ل و ان هناك امر ي ل و ن ن هناك امر ي ق ل و ن ان هناك ا م يقولون ا ل ه ل ا ك م و ل و ن ان ه ل ا ك امر ي ن ان ه ن ك امر ي ن ان هناك امر ي ق ل و ن ا ل هناك يقولون ا ل ه ل ا ك ا م ي ق و ل و ان هناك امر ي ق و ل ى ه ذ ه ا ل ق ا ع د ة م ن ذ ل ك أ ن ا ل ن ب ي ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل و ن ان هناك امر ي س أ ل ع ن أفضل ا ل أ ع م ا ل ياتي ا ت م فيسال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عن افضل الاعمال الجهاد في سبيل الله فمرة ومره ة يذكر على أن أ الأعمال, أفضل في أول وقتها ومرة يشير إلى أن الأعمال الصلاة يشير إ ل ى أ ن أ ف ض ل ا ل أ ع م ا ل برد الوالد وهكذا أنه ن دائما ي كذلك ر أفضل ك ا ف ذ الرجل الذي س أ ل النبي عليه الصلاه والسلام عن ب ب ي ق و ل ه م ا ذ ماذا ا أ ع د د ت لا ف أ ر ش د ه الى ما هو أولا أن الملك القاعدة معنا يديك مرة هذه ي ع ن ه يجب ا ف يكون هناك الكلام في الكلام من قياف الرسول الى ان يكون هناك الكلام من الرسول الى ان يكون هناك الكلام من الرسول الى ان يكون هناك ا ل و ل ا م من ا ل و س و ل ا ل م ا ل خ ي ر م ن هناك الكلام م ه ا ل ر س و ا ع د ي ع ن ي ك ث ي ر ة تشير إ ل ى أخذهم بهذه ا ل ق ا ع د ة و أ ن ه ذ ه ا ل ق ا ع د يعني م من ا بها و م ع ر و ف ة عند أ ه ل ا ل ع ل م ع ل ي ه م ر ح م ة الرسول اختصرنا ا معنا ر ة م في ا ل ش ص ه التي تذكر كذلك ب ا ل ت أ ك ي د يعني هذه ا ل ق ا ع د ة بعض ا ل أ د ل ة من كتاب الله عز وجل تبين لنا وتؤكد لنا ا ل أ خ ذ بهذه القاعده لذلك حول الله تبارك وتعالى سيقولون ث ل ا ث ة الرابعه كالبره ويقولون خمسه سادسهم كالبوم رجما بالغيب ويقولون سبعه وثامنهم كالبوم قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تماري فيهم, فلا تماري فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفتي ه م منهم احدا هذه الايه تشبه الحديث لما قال نبيها لسن ا ل ك ر ج ل ماذا ا ع د ت لها ل ف ع الحاخام ي لا ل تشبهوا ا ن كثير رحمه ا ل ل للأهل يقول ه تفسيره في الحافظ م ن كثير عليه الرحمة الله ثم أ ر ش د على أ ن الاطلاع على عدتهم لا ط ا ئ ل تحت ه لذلك كثير, كثير من ا ل أ م و ر قد تبحث وليس تحتها عمل وليس تحتها ع ق ي د ة وهذا الذي يعرف عنده للعلم بخلاف الطرف فما يبحث في مدل من ما تحتاجة عمل البعض تحتاجه ينبغي يبحث يعني أن تجد هذه أوه بعض قال د وتجد د تبقى يعني أن حفظ عمل ا الشيء ا ل ل أ و ي بن كثير عليه رحمة الله رحمة ثم ارشد على أ ن الاطلاع على عدتهم لا طائله تحته فقال في مثل هذا قل ر ب أ ع ل م بعدتهم ف إ ن ه م ا يعلم ذلك إ ل ا قليل قال ابن كثير من الناس ممن أ ط ل ع ه الله عليه فلهذا قال فلا تمار فيهم إ ل ا مراء ظ ا ه ر ة أ ي لا تجلب نفسك فيما لا ط ا ئ ل تحتهم ولا ت س أ ل ه م عن ذلك ف إ ن ه م لا يعلمون من ذلك إ ل ا رجم الغيب فهذا أحسن م احسن يكون ذكرتم مفرع على هذا مسألة هي ذكرتم الكلام عندنا من مفرع ر مسألة على الشائل كلام هذا م قال فهذا أ ح ما يكون في شكاية الخلاف أ ن تستوعب الاقوال في ذلك المقام ولذلك قاعدة معروفة الذي لا يعرف يعني خلاف ه ل ل ع ل م لا يصح له أ ن يتكلم في ا ل أ ح ك ا م أ و يفتي لا يجوز له يعني مثلا مثلا واحد واحد ينظر إليه فحسب ويظن واليد يعني العلم هو القوم الصحيح العلماء عنده للعلم من أنه مثلا ثم القوم الموجود قول أقوال القوم واحد هو هو فحسب اذا ا إ ن س ان أن يقف عن ح ق ي ق ة م س أ ل ة ل م ا ل ا بد ان تتكلم عن طالب العلم اما نسمه العلم المفتي تابعوا لا بد من ا ل نظر في اقوال العلماء ل أ ن هل ي م ك ل ق و ل أ و لبعض ا ل أ ق و ا ل ب ع د م النظر إ ل ي ه ا قد يكون في تلك ا ل أ ق و ا ل الحق الصراط ف ل ا بد ان نظر إ ل ى ق و ل هؤلاء ما توجد هؤلاء وهؤلاء و تمدح فهم شارعين نقاط فهذا أ ح س ن ما يكون في ح ك ا ي ة الخلاف أ ن ت ف ت و ع ب ا ل أ ق و ا ل في ذلك المقام وان تنبه تنبه على الصحيح منها وتبطل ا ل ض ا ط ل وتذكر ف ا ئ د ة الخلاف و ت م ر ت ه لئلا ي ط و ل النزاع والخلاف فيما لا ف ا ئ د ة تحته فتشتغل به عن الاهم أ ه م ف ل المسألة من الآن قوله فتشتغل به عن الأهم فالان الان تشير ذ ل ك إ ل ى هذه القائمه كذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند تفسيره ل ص و ر ة ا ل ف ا ت ح يقول عليه ر ح م ة الله و إ ن م ا قدم إ ي ا ت نعبد على إ ي ا ت ت ن س ع ي سورة ا ت نستعيد ا عبد إياتنا, إيات إياتنا, قال وإنما قدم إيات على إياتنا لماذا لان أ ن ل ا ا س ت ع ة ل العباده ت ق بأي بالربوهية شيء ا ل و لا تعلق ل ل ا ب ي ة فقدم ا له أ ل و ي ة على ل ا ر ب و هي المقصوده ي ابن ي ولذلك الامتحان هل حصل في توحيد الربوبيه أو, او توحيد الالوهيه لأن قال لأن ق ابن ل ا كثير ل أ ن ا ل ع ب ا د ة لو هي ا ل م ق ص و د ة والاستعانه ة وسيلة ي ل إ ا و ا ل ا ا والحزم ه ت ت م م ق د ي م ما ا هو ل أ ه م ف ا ل أ ه م ا ل والاهتمام والحزم تقديم ما هو ا ل أ ه م ف ا ل أ ه م هذا الشوكاني رحمه الله في فتح القدير يقول عليه ر ح م ة الله عند تفسير س و ر ة ا ل إ خ ل ا ص نقل عن الراضي في تفسيره يقول الشوكاني قال الراضي قدم, قدم ذكر نفي الولد مع أ ن الوالد مقدم ل ت م ا ء قل هو الله أ ح د الله ص م ب ل م لم يولد ق ولم يلد وإنما ولم لم قال يلد يولد. قال يلد يولد قررا ا ل قدم ذ ك ن الوالد يعني الولد ما إلا الوالد وما عداي يعني من أتى قدم يعني الولد على الولد الوالد قال قدم قال ذكر نفي الولد مع أ ن الوالد مقدم للاهتمام ل أ ج ل ما كان يقوله الكفار من المشركين إ ن ا ل م ل ا ئ ك ة بنات الله واليهود عزير بن الله والنصارى المسيح بن الله ولم يدع احد أ ن له والدا فلهذا السبب ب د أ ب ا ل أ ه م ب د أ ب ا ل أ ه م نجد ق ض ي ة ا ل أ ه م والمحيط قال فلهذا السبب ب د أ ب ا ل أ ه م هذا البيضاوي كذلك رحمه الله في تفسيره لقول الله عز وجل وكان ي أ م ر أ ه ل ه ب ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة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 اشتغالا ب ا ل أ ه م ا ل ل أ و س يقول رحمه الله ي ا ل أ ل و س ي عليه ر ح م ة الله في ر ؤ ي المعاني عند قول الله عز وجل يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ة مما رزق ا ه م و ا ل ب ق ر قال وهذه الثلاثه ب د أ بماذا ا ل إ م ا م الغيب ثم إ ق ا م ة ا ل ص ل ا ة ثم ن ف ق يقول الالوسي وهذه ا ل ث ل ا ث ة م ت ف ا و ت ة الرتب يشير إ ل ى ا ل أ ع م ا ل فتفاوت في مراتيمه تمر معك وهذا أ م ر مهم عند ا وزره عمل أ ف ض ل من عمل ت تقديمك متفاوذة الرتب صارت تابع ك بدك بنقيم الموقعي عليه ميز عليه عمل مرة معنا مصر المجموع مصر الإعلام على لا قال الثلاثة آخر وفكرنا هذا أن وهذه سبحانه وتعالى ذلك أي الإمام الغيب ثم الصلاة ا ن ذلك ل أي ثم النفق. فرتب ق قال ف سبحانه وتعالى ذلك مقدما ا ل أ ه م ف ا ل أ ه م والالزم فالالزم أ فالألزم هذه بعض ا ل أ د ل ة من, من كتاب الله عز وجل تشير إ ل ى هذه تلقى إلى إضافة مرعا معنا هناك ذلك احاديث عن النبي يعني تدل على ما امر لكن ستاتي معنا ضمن مبحث ا ل آ ن حالات من فقه ب د ا تكلمنا عن ف ق ه ا ا ل ل أ و و ي تحت تكلمنا البداء بالأهم فلأه عن فقه بالأهم هذا الفقه حالات معينه ة حالات م سنشير إ ل ي ه ومن خلالها ن ظ ر ا ل بعض ا ل أ م ث ل ه التي تتضحي القاعده مره معنا ان جوهر هذه ا ل ق ا ئ د تقديم شيء على شيء جوهرها مراعتيش ق ا ع د ة المصالح و ا ل م ف ا س تقديم ا ل م ص ل ح المفسده إ ذ ا كانت ا ل م ص ل ح ة أ و س ع ضمن اما ل ص ل ح ل م اذا ل إ كان المصلحه قد م اوسع من المصلحه فهو تزاحم م ا ا ل ل ص ق د على المصالح تزاحم المفادي ه المتزاح إذن ا اذن قاعدة ل ا ل م ف ا ل والمسالح ب د أ ن التمام ب ا ح ا الأولى لها ل ة ع ل ل ق ب ا ص ل ل ح ا ا ل جعلناها ح ا ل ة من ح ا ل ت ش فقل ا ل ه د ء وفقل ا ل ا و ل ي ة تعرفون حديث إذن عائشة كان النبي عليه الصلاه ى ق و د و ا ل س ل ل م ي ف ع ل ان ل ب يرد عليه ع ت ف و ن ح ي ث معرفة ا ل ن ب ي ع ل ي ه لماذا لم ي ف ع ل لأن ق و م ت ي إ ا ع ا ئ ش ة ل أ ن قومك حديث عزيم هذه العله ذ يقول ا ل ع ي ن رحمه الله في عذر القارئ عند شرحه الحديث. لهذا الحديث من أ د ل ه القاعد يقول علامه العين رحمه الله قال النووي انه ل على قال ل ش ر ي موسى ا و ف ي أي اذا ل ح د ي ث أنه إ تعارضت م ص ل ح ة ومفسده وتعذر الجمع اشاره الى القيد ا ل ف ر ق الذي مر معنا تعجب استعمال معنا ماذا مر في حتى ا لاصحاب الحركات ا بالقيد ن م يأخذون بها او ي أ خ ذ و ن بها إ ط ل ا ق ا لكن السنه ي أ خ ذ و ن بها عند التزاحم قالوا قائمه فيه أ ن ه إ ذ ا تعارضت م ص ل ح ة المفسده وتعبر الجمع بين فعل ا ل م ص ل ح ة وفرق المفسده ذ ا ناجد شرعا هو شيء شيء على لكن شيء حالة تقدم تزاعة في قال بين فعل وتعظر الجمع بين فعل ا ل م ص ل ح ة وترك المفسده ة بدأ ب أ ا ل م أو بدا ل قال ق ا ع د ة بالاهم ي ق ق ل النور ف ي أنه إذا تعاربت صلحة و ف س د ة وتعذر ا لماذا ج ع فعل بين ل ل المفسدة م ص ح ة وترك ب قال ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ خ ض ر أ ن رد ا ل ك ع ب ة إ ل ى قواعد إ ب ر ا ه ي م عليه السلام م ص ل ح ة ولكن يعارضهم ف س د ة أ ع ظ م منه وهي خوف ف ت ن ة بعض من أ س ل م قريبا لما كانوا يرون تغييرها عظيما فتركها النبي صلى الله عليه وسلم ليس السكوت ليس كلام كلام الشاطبي بنتيمية في دائما دائما كما كما معنا مذمون مذمون مرة تك أن آخره إ ذ ن هذه ح ا ل ة من حالتي ق ا ع د ة عند تعارض ا ل م ص ل ح ة مع المسجد أ و عموما ق ا ع د ة المصالح و المسجد في الحديث كذلك هذا هذه هريرة الله عنه هذه الآخر الحالة لنا القاعدة الحديث صعام المسلم قال الإمان المسلم يدل على رضي هريرة ويأخذ في أبي في صحيح أبي نحن عن كنا مع النبي عليه ا ل ص ل ا ة في مسير قال ف ن ا في دبس ز و ا د القوم مما يتزودون به نفذ ذاك قال حتى هم, حتى هم بنحر بعض حمائلهم مما ينحر هم قال فقال عمر يا ر س و لو الله ل جمعت ما بقي من أ ز و ا ج القوم فدعوت الله عليها قال ففعل إذن هم النبي عليه الصلاه والسلام ع ل ل م ص ل ح ة و إ ل ا الشيء الذي كان سينحر يعني هو أو لفرض معين فلن اخذ حق له فهمنا اذا قال حتى هم بنحر بعض حمائهم قال فقال عمر رضي الله عنه قال وقال ا هاته احتجوا لو مجاهد ت بقي من القوم أزواد عليه النواه ء ا وذو التمر بنواه م قال و ا قلت وما كانوا ي س م ع و ن بالنوى ق ا ل كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء قال فدعا عليها اي النبي عليه الصلاه والسلام قال حتى م ل أ القوم ازودتهم ي تبارك ب ر ك ا ل دعاء النبي عليه ا ل ص ل ا ة و ا ل ل ا قال فقال عند ذلك أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله واني رسول الله يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إ ل ا دخل ا ل ج ن ة قال رحمه الله في الحديث في قال وفي هذا الذي هم به النبي عليه الصلاه والسلام بيان لمراعاه المصالح وتقديم ا ل أ ه م ف ا ل أ ه م وارتكاب أ خ ف الضررين لدفع أ ب ر ه م ا والله أ ع ل م غ م ن و ي واضح وتقديمي ا ل أ ه م ف ا ل أ ه م الحافظ بن كثيرا بن ه ج ر حين الله الحديث في الحديث الذي مر معه إ ذ ا كذلك الحديث الثاني دل على ا ق ا ئ د ا الحديث لتعبث ا ما ه هذا ل ح د ي كذلك حديث تغيير الكعبة كذلك الحافظ له حديث حذر تغيير ابن وفي ل ل ا ا ح الله وفي حديث بناء ا ل ك ع ب ة من الفوائد غ ي ر م ا تقدم ما ترجم عليه المصنف كل ا ل مصلب ن خ ا ر ي في العلم أ ي في ك ت ا ب العلم حديث ك ع ب ة ب ن ا ء الكعبه ة و ت غ ي ر الى قواعد ابراهيم الإمام بول على هذا الحديث في ك ت ا بابا نفيذا قال ح ا ر ما ترجم عليه المصنف في العلم وهو بار باب ترك بعض الاختيار م خ ا ف ة أ ن يقصر عنه فهم بعض ا ل ن ا س في نواد فقهه لا إ ل ه إ ل ا الله ترك بعض الاختيار م خ ا ف ة أ ن يقصر عنه فهم بعضنا البخاري البخاري, البخاري تراجمه قال ومراد بالاختيار في وفقه ثم ثم أي الحديث؟ لا قال وفيه اجتناب ل لا يزال كلام الحفظ في قال ح الحفظ د يستفد ي وفيه يقول فيما ث ماذا هذا سمع وفيه من ولي ا ل أ م ر ما يتسرع الناس إ ل ى إ ن ك ا ر ه وما يخشى منه تولد الضرر عليهم في دين أ و دنيا وتالف قلوبهم بما لا ي ت ر ك فيه أ م ر واجب وفيه هذه كل فوائد عظيمه مر ة معنا إ ش ا ر ة إ ل ى بعضها في هذه ا ل س ي س ي ه ثم قال وفيه أي الحديث وفيه تقديم الاهم أ ه م ف ل أ له الشائل عمان و فالاهم ي تقديم ه أ ه م ف ل أ من دفع ا ل م ف س د ة وجلب ا ل م ص ل ح ة و أ ن ه م ا إ ذ ا تعارضا ب د أ بدفع ا ل م ف س د ة و أ ن ا ل م ف س د ة إ ذ ا امن وقولها عاد استحباب عمل المصلحه ة ربما استحباب ن من لأنه كانت منها قلنا إذا كان بإمكاننا نرحب أحيانا كما بيّنه ابن ا لا هجوبا المصلح كما إذا المصلحة المفتد هذا الواجب كما استحباب كما القيم في إعلام الموقع كلاما لأبي داود يرضى شرعية ويطلق في لأبي وطرق رجوب ذكر مصلحة هجوب هو بد فعل فعل ثم بين ا ل ق ي م ة هل مثلا م ل اصطلاح ق ض ي ة الاستحباب احيانا والعروه من للاستحباب على من يطلق الواجب شاير الحاغذ مطلوب مستحب مرغب قول تقديمه فالأهم من دفع تعرضوا بخلاف ح ا ر ي ن ا ل ح ا ر ت ي ن د ا ئ م ا بكذا على كذا مجردا دون ان نرجع إ ل ى الشرع هل كتاب ا ل س ن ة يعني أ ر ش د ن ا إ ل ى تقديم هذا على هذا ثم هل هذا التقديم هذا الشيء على هذا في حاله وبينه هذا التعرض ع الأحاديث ق ا ا لا ل ا أو الهداء بالأمر بعض ا ل أ م ث ل ه لكي تتضحي ا ص و ر ه لازمنا في ا ل ح ا ل ل انك حالات الحالة من امثله عليها حالاتيش من أ ة ج ا ل ق ا ع د ة تستعمل في كل وقت وفي كل مكان لكن خاصه في زمن الفتن ما تكتر الفتن المضله و ت ت ر الشبهات و الشهوات ت ق ل أشوال ب ينبغي أ ن نستحضر هذه ا ل ق ا ع د ة خ ا ف ض في مثل هذه ا ل أ ث ن ا ء ا ل ز م ن المحن والاحن ما ل أو ا ل ا م ث ل ة التي تراعى فيها ا ل ق ا ع د ة زمن الفتن زمن الفتن المضله ف ت ن ا ل وكثره الشبهات ل ا ش ك أ ن كثيرا من ا ل أ ح ك ا م هل في زمن الفتن و ا ل ش هل كثير من الاحكام ا ل ش ر ع ي ة ا ل ص ح ي ح ة تظهر وتعرف ع ن ا د ه او تكتفي امال ش ب لكم واذا في زمن الفتن عدم الاحكام تثبات ويعرفون ك انك راه واجب و ه ذ ا محراب ولا م ح د ا ث يعني تصير الاحكام او كثير من الاحكام زمن الاحكام تصير الفتن غ ر ي ب ة إيش هو ا ل ح ا ص ل الزمن فيها <تصفيق> عروفة تصير كثير من ا ل أ ح ك ا م غ ر ي ب ة على النار كثرة ف ي مثل هذا الزمن قله العلم وكثره موت العلماء وكثره الجهل وكثره من يتكلم و ا ب غ ي ر ع ل م باش كان كثير من الأحكام كثير تصير من غريبه إ ذ ا هذه ح ا ل ة من الحالات ا ل ح ا ص ل ة في زمن إيش الفتن أ ن ا ا ل آ ن أ ر ي د ل أ ن في زمن الفتن م ا ينبغي أ ن نزيد الفتنه ة أمسألة تشتئان مرة ما أتكلمنا ما أنا ن مرة ع اشتئال نحن صاحب نقول السنة دائما يرجو ي الإصلاح صاحب السنة ا بحي مجيز ف ا فاذا قلنا زمان الغبال أ ك ث ر الاحكام تصير غريبه ة عند الله أحكام لان كثير من الناس لا يفرقون بين الغربه والاغراب ويفعل شيء يظنه انه مثلا سنه مثل ة أنه يعني أنا زمن في أنا أن لابد بحضة أخر، أتخلو شيء عندنا كثير من الاحسان تصير غريبه لان ي انت ل آ ن تريد أ ن تصلح انت تريد أ ن تدعو تريد أ ن تبين الناس هذا الحكم الغريب ا ل آ ن أ ر ي د ف خلال الحرب اطبق القاعه د اطبق ا ل ق ا ع د يطبق ا ل أ و ل و ي ا ت البذائيه ة ا الاهم أ لها أبداء؟ قوم يا ر س ا ل ح ك م ا ب ت د ا ء ك تتكلم عمومك ت ص ف ح ا ل ح ا ل ة م ع ي ن ة ب ي ن ه ا م م ا ث ل ة ماذا تتعرض للشفقه او لم تكن لحاله ل العينين تتكلم عمومك ماذا تتكلم عن ي الحكم ولا لابد ان نبداء بشيء أ و ل ى قبل لا غ ي الحكم فنقدم شيء على شيء في د ع و ا ت ي و ق د م شيء على شيء في بياني هذا هو الذي صار عليه هذا العلم زمن ف ي ت ا خ ا ص ة وعندما يصير الحكم غريبا ما ينبغي أ ن أ ب د أ و أ غ ل ى الحكم هذا ل ل والحكم غ ل ي م لابد أ ن أ ب د أ بما هو أ و ل ى من بيان ذلك الحكم ب م ع ن ى أ ب د أ و أ و ط ئ أ و أ ج ع ل ه يعني توقيعه لي ذلك الحكم مقدمة لكي اتدرج مع الناس حتى يقبلوا الحكم فلا يبقى لهم بعد هذا التدرج و بعد هذه ا ل م ق د م ة مسوج للانكار ن كيف هذا ل ا ي يقول, لك، كي يقول لك، لنا. لنا. لنا. لنا. لكن لما د ي مع المقدمة بروح معه ثم تعطي الحكم ما مسوّّّّ تعطي التوطئة يبقاش لاش له وتتدرج وغيرت نفروح كيف يقول لك اراها شددتي لي و م راحتش لي ف ه ن ا هذه ق ا ع د ة ع ظ ي م ة او مثال عظيم طبق لي ا ل ق ا ع د ة قد م ش ي ء على شيء ل م ن عندما يكون الحكم غريب ثم تبينه لاحد ل قد يصير الامر الى تكذيب الحكم الى رد ا ل ك ب ا ئ و ا ل س ن ة ففي اعتبار أ ن ن لماذا ن ل و ت ح د ث عن الناس إ ل ى ر د ي ا ل ك ت ا ب و ا ل س ن يقولون د ف ع انك ل إلى الكتاب ل ب ع ض أرضي ا و س ة أو إلى ت ذ ي في ب ما جاء ك تتحدث ا إذا هذا ب ه عنها الى دينك ج ا بالقيم هذا في اعلام الموقع المجلد الرابع وإن أحيانا ن ت ع لربط نجيب الكتاب لربط طلبه العلم بكتب العلماء اسمع ماذا يقول ابن القيم في فصل ف و ا ئ ل تتعلق بالفصول ت و ف ل ما اسمه ص ر ه اسمه شنو اسمه التمهيد هذا كله بالقيم تمهيد للحكم المستغرب سمع ا ذ ا ي ق و ل أما القيم التمهيد شيء هو فتش كان قال للحكم س ت غ ر ب ا ئ د ة ا ل س ا ب ع ة إ ذ ا كان الحكم مستغربا جدا مما لم ت أ ل ف ه النفوس و إ ن م ا أ ل ف ت خلافه فينبغي للمفتي ان يوطئ قبله ما يكون مؤذنا به كالدليل عليه والمقدمه ة بين ي ي د ثم أذكر أدلت علام اذكر قائد ذكره أدلت فتأمل قال س بين ح ا ن ه قصة ز ك ر وإخراج الولد م ه بعد ب عصر انصرام ل ش يديه ب وبلوغه ة السنو الذي لا ل ي ف بين يدي ق ص ة المسيح وولادته من غير أ ب ف إ ن النفوس لما آ ن س ت بولد من بين شيخين كبيرين لا ي و ل د ل ه م ع ا د ة سهل عليها ا ل ن ف و س التصديق ب و ل ا د ة ولده ي غير ن من أب جناتوا تقول لي من غير أ ب كغير الناس قدموا إن أرى ويرحمة الله ت ع ا ل قبلها من ا ر ا قصه غير ي ة تمهيدا وارحم ب ا ن ق ي م سبع ل ق ط فان النفوس لما انست بولد من بيت شيخين كبيرين لا يولد لهما عاده ف ه ل ا عليها تصدق بولاده ولد من غير رزق وكذلك ذكر سبحانه قبل قصه المسيح موافاه مريم رزقها في غير وقته وغير ابانه وحركه لطلب ا ل و وان كان في غير ابانه وتامل قصه نسخ القبله لما كانت شديده على النفوس جدا كيف وطا ن ه قبلها ع د ة موطئات منها ذكر ا ل نسخي ق ومنها انه القبلة وكاتل هذا ياتي و بخير من المنسوق او مثلي ومنها أ ن ه على كل شيء قدير و أ ن ه بكل شيء عليم فعموم قدرته وعلمه صالح لهذا ا ل أ م ر التالي كما كان صالحا للاول و م ن ه تحذيرهم الاعتراب ر على س ه عليه كما اعترض من قبلهم على موسى من أمرهم ومنها تحذيرهم اليهود تستخفهم شبههم فإنه اعترض على بعد السلام بل بالتسليم والانقياد بالإسرائيل لهم الحق يردون يردوكم كما كفاء ما موسى من من تبين وأن أن ومنها إ خ ب ا ر ه أ ن دخول ج ن ة ليس بالتهود ولا بالتنصح و إ ن ه ب إ س ل ا م الوجه والقصد والعمل و ا ل ن ي ة لله مع متابعه ة أ م ر و م ن ه امره ومنها إخباره سبحانه عن سعته وأنه حي عن تولى ل ص ل تعالى وجهه وجهه فإنه فتم هافع العليم ا ا ل إ ح ط ت ي ا ل ذ ا ت ي ة و ا ل ع ل م ي ة فلا يتوهمون انهم في ا ل ق ب ل ة ا ل أ و ل ى لم يكونوا مستقبل وجهه تبارك وتعالى ولا في ا ل ث ا ن ي ة بل حيثما توجهوا فتم وجه الله وشفه من يرغب عنها وامر باتباعها تنوه ا بالبيت كل هذه المقدمات عادت مصادقه له حلال ف ي ن ب ط اعطيني الحكم كيف الفقه ذ هذه ا كل ق د م ا ت وقد ل و كل هذا ا ل ت و ط ي ع بين يدي التحويل مع ما في ضمنه من المقاصد ا ل ج ل ي ل ة والمطالب ا ل س ن ي ة ثم ذكر فضل هذه الامه وأنه ل الوسط أن يكون نبيهم صلى الله عليه وسلم شرعا وقدرا في إ ح ك ا م ه تعالى ا ل أ م ر ي ه والقدريه وظهرت حكمته الباهره وتجلت للعقول ا ل ز ك ي ة ا ل م س ت ن ي ر ة بنور ربها تبارك وتعالى والمقصود أ ن المفتي جدير أ ن يذكر بين يدي الحكم الغريب الذي لم يؤلف مقدمات تؤنس به وتدل عليه وتكون توطئه بين يديه وبالله التوفيق هذا كلام بالقيم اسمع الشوكاني ماذا يقول الشوكاني رحمه الله أ ر ش د ك على ل ا تستعين به على القيام ب ح ج ة الله تدري ان تقيم ا ل ح ج ة على الخلق كيف لعبرهم بقيام الحجه ن ا اعرف ان اقيم ا ل ح ج ة لكن كيف أ ق ي م ا ل ح ج ة ث م م ن يقيمها بطبيعه اي شخص يقيم الحج قال ارشدك على ما تستعين به على القيام بحجت الله ثم قال وهو م انك وحكت هذا الذي إلى قال وهو أنك لا تاتي الناس بغته وتسك وجوههم م ك ا ف ح ة و م ج ا ه ر ة و ت ن ع ي عليهم ما هم في ه ن ا ء ي ا ص ر ا ح ة ت أ ت ي الحكم هذا وتركض منهم م ف ا ر ق ة ما أ ل ف و ه ط ي ب ا مبيقا وتقتضيه اقتضاء ا حفيدا بل أ س ل ك معهم م ث ا ل ك المتبصرين في جذب القلوب إ ل ى ما يطلبه الله من عباده ورغبهم في ثواب المنقادين إ ل ى الشرع م م ق د ا ل م ن س ر ي ن للدليل على الراي وللحق على الباطل اذى الطلب حتى و ت ه وقال كذلك نفسه شوكاني ح من الله الطلب في أدب الطلب قال لأن شوكاني من ق ر أ كتابه هذا يلمح أ ن ه كان يشتكي من أ ن ا س في زمنه رحمه الله يقول شوكاني ان م ل يقوم بين بهراني الناس, الناس قائلا اجتنبوا كذا من ا ل ر أ ي اتبعوا كذا من الكتاب و ا ل س ن ة صارخا ر بذلك في المحافل ناطقا به في المشاهد معه ممكن نظم لكن ممكن الحالة مؤينة دولا ل الفيتان الحالة التي نتكلموا عليها وإلا لكن تكلم العلالة في حالة مؤينة. كثرت الجهل الفيتان والشبهات والحكار كثبنا صار هذه الحالة التي تتكلموا عليها العلالة وكيناش نقوم ممكن كثرت كثرت كثبنا في مؤينة غريبا أن من صارتش صار قام هذه أمر لو طلبت من حامل الحجه ان يقوم بين د ه ر ا ن ي الناس قائله اجتنبوا كذا من الراي تبعوا كذا من كتابه صارخا بذلك في المحافل ناطقا به في المشهد مع علمه بتراكم سحائب الجهل وتلاطم امواج بحار التعصب واغلام افق الانصار واكتئرار وجه الاسترشاء ثم قال فقد كانوا عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام يدبرون عباد الله بتدبيرات ف ي ه ا من الرفق واللطف وحسن المسلك ما لا يخفى على أ ه ل العلم انا بن ع ش ر ة هو. رحمه الله صوره هود. ة صورة هدفك لما اذكر شو هاي اجيبلي الايه ونكتبها نسينا سوره هود المذكر ش عيب الى سوره هود ر ا ي ك الله ي ف ق حالي ت ه ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ه ي ها ق ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ه ولا أ م ر ب ا ل ع ب ا د ة و مع ذاتي ولا تنقصه قال في ابن ع ا ش و في تفسير ا ل آ ي ة ا ل م ا ح ظ ب ا ل آ ي ة انتقال من شيء إ ل ى شيء قال ابن ع ا ش و في تفسير ا ل آ ي ة وسلك اي شعيب عليه وعلى نبينا ل ص ل ا ه والسلام وسلك في نهيهم عن الفساد مسلك التدرج قبل تكلم الشيء الذي أن شيء شيء. عن شنو كان شائعا شيء فابتداه ي زمنه ل ن بدفعهم ب د عن نوع من الفساد فاشن فيهم وهو التطفيخ ثم ارتقى فنهاهم عن جنس ذلك النهوض و اكل اموال الناس ثم ارتقى فنهاهم عن الجنس أ الاعلى للفساد ا ل ش ا و س بقبول الارشاد و ا ل ك ف ا ل شان عندنا من كلامي ق ض ي ت ش ت د ر ج ذا كتاب ا ل د ع و ة إ ل ى ا ل إ ص ل ا ح اعلام الشيخ محمد خ ا د ح س ي ن حقق ا ل ر س ا ل ة وعلق عليه الشيخ ع الحميد علي حسن الاثر حفظ الغيب هنا كلام عظيم جدا شير إ ل ى هذا المال قال هنا ومن حسن النظر أ ن تكون الدنيا الدنيا الا بحي ومن حسن النظر أ ن تكون ا ل د ع و ة إ ل ى المطالب ا ل ع ظ ي م ة بطرق الترقيم كان ي ب ت د ع المصلح بما هو ايسر عملا و أ ق ر ب إ ل ى المالوف أ ل و ف ت ب ك ل ا م أ أقرب أ إلى ل ل ا م و لدى ا ل أ م ة تحديد دون ا ع في وفي بيان الحقي إ ظ ه او ر ه أ أ ظ ه ر ح ك م ة لعقولهم وعلى هذه ا ل ق ا ع د ة وضع الاسلام إ س ل م ي إيه ا سياسته؟ ا س ت ه إ س ل في د ع و ة الناس فتجد في تاريخ التشريع أ ن ه أ م ر ب ا ل ص ل ا ة وسكت عن الكلام في اثنائها ثم نهى عنه أي عن الكلام وجعله من مطلاتها و أ م ر ب ا ل إ ن ف ا ق على وجه التطوع ثم شرع ف ر ي ض ة ثم شرع فريضة ا ل ز ك ا ة ونبه على مفسده الخمر بقوله ى العلماء وفضل يقولون م بين أ ر م اثنين ا بين ل تعالى د ر ر ج في ي ا ل ت ش زمن ولمان لما تهل ا ل ن ب يسالونك عليه ل ا ل م ا التشريع حرام ا بقى تدرج ر في ف ليه ن عن د الخمر ت ر فيه فتضيق فنفرق لا يمكن نفرق لكن, في لكن هذه بكرها الشيخ لبيان أ ص ل ش ر ي ع ة ق ا ئ م ة على هذه السياده في الدعوه فهنا الخمر نبى على ق ل قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما أ ك ب ر من نفعهما ثم منع منها في حال ا ل ص ل ا ة خ ا ص ة فقال لا تقربوا ا ل ص ل ا ة و أ ن ت م سكر حتى تعلموا ما تقولون ثم حرمها في كل حال حريما لا هواده ف ي فيه ل ا ي أنه ق ا لو ل جاءنا رسول الله عليه السلام بهذا الدين و ب ا ل ق ر آ ن د ف ع ة لثقلت هذه التكاليف علينا فما كنا ندخل في ا ل إ س ل ا م ولكنه دعانا إ ل ى ك ل م ة و ا ح د ة فلما قبلناها وعرفنا ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن قبلنا ما وراءه ك ل م ة بعد ك ل م ة على سبيل الرفق الى ان تم الدين وكملت الشريعه بي وبك ف ي ا ل ح ق ق ف ا ل ه عمر لا تعجل يا بني ف إ ن الله ذم الخمر مرتين وحرمها في ا ل ت ا ل ي ه و إ ن ل أ ق ا ف أ ن أ ح م ل الحق على الناس ج م ل ة ف ي ت ب ع ه ج م ل ة وتكون, وتكون من ذا فتنه هذا ويشاره هذا فيه فيه أمامه تمهيدا قال الشيخ الداعي يقفذ مشقة مشقة إلى فيبع أن أمر تقدم يخفف ومثال ق ويقلل ع العزاء ه شأنه حتى لا تكذره النفوس وترتخي لا دونه حتى خ و و ر ة م هذا ما سلكه التنزيل في التكليف بفريضه الصيام حيث صرعه اول في أ م ر مجمل فقال يا أ ي ه ا الذين أ م ن و ا كتب عليكم الصيام وذكر أنها وذكر أن هذا وذكرها أن ان ل و و ع ذ ك ر هذا ا أن ه النوع من القربه قد ف ر ض ع ل ى ا ل أ م م ا ل س ا ل ف ة فقال تعالى كما كتب على الذين انقذكم فهو عمل م ا ل و م وشريح لماذا ذكر ن انتبهت ا انتبه من المدغنم ل م ذ ك ر ج ع ل هذا المسلم يجعل هذا ا ل م س يجعل ه م س ل م يجعل هذا ا ل م ل م يجعل هذا المسلم ي ع ل ه ل م س ل م ي ج هذا ا ل م ل م ي ل هذا م س ل م يجعل هذا المسلم ي ل هذا المسلم ي ج هذا المسلم يجعل ه ف ا المسلم يجعل ا المسلم ي هذا ا ل م ج ذ ا ر ل م س يجعل هذا المسلم ي ج ل ا المسلم ي ع ل هذا ا ل م س يجعل هذا م س ل م ي ج ا ا ل م س ل ع ل هذا المسلم ي ل ه ف ا ا ل م س ي ا المسلم ي ع ل هذا المسلم ي ا ل م ل م يجعل ه ا المسلم ج ع ا ل م س يجعل ا ل م س ل م يجعل هذا ا ل م س ع ا ل ى أ ي ا م ا معدودات وبعد أ ن هيا النفوس ل ق ب و ل ف ر ي ض قال شهر رمضان الذي أ ن ز ل فيه ا ل ق ر آ ن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وجرى التنزيل على هذه ا ل س ن ة عند الترغيب في أ م ر صعب المركب شديد الاثر في النفط وهو الصبر على ا ل أ ذ ى و م ق ا ب ل ة ا ل إ س ا ء ة بالعدل ف أ م ر بالعدل في ا ل م ج ا ز ا ت ونهى عن تجاوز المثل في العقوبه فقال وإن فعاقب مثل ما عقبتم بما عقبتم ثم بين في قوله تعالى ولئن صبرتم له خير أن له عن السيئة وترك المؤاخدة عليها عن عليها عن مع القدرة على للصابرين الأكمل الإرضاء السيئة المؤاخدة فتحصوا الأذى القدرة الانتقام الكرم مظاهر ولئن له لهم الرحمة ثم قال أن من من خير ضرب ومظهر ثم تعالى واسبر وما ب ر و ص تروك ا ل ا بلاء ا فرغبت صديق بطريق ابلغه ذ د و ى جاره ط ف ا ب ه به إ ل ى رسول الاعظم وللسطه وقفر على الناس يلزم على الطريق فايجدون من سنه تاسي بهنشاطه النبيع وكتابه لهو الغير لكن من فوائد جاره حفاره بفضلنا اتكلمنا جاره نبي ا ت ا ل م ن ا هل لك وكتب وكلمه غيري وهو قال إذا اذ وجه الخطاب به إ ل ى الرسول ا ل أ ع ظ م عليه ا ل س ل ا و هو أ ص ر ع الناس الى ا ل ا س ت ق ا م ة على الطريقه فيجدون, الناس فيجدون من س ن ة ا ل ت أ س ي ه نشاطا ل ل ط ا ع ة وباعثا على التجمل ب ا ل ص ب ت و إ ن ت ق ل ت على النفوس وفقته ويقارب هذا النوع من ا ل س ي ا س ة أ ن ي أ خ ذ الدائي في تقرير المصالح بوجه عام حتى ي أ ن س لها الناس الله كثير من ا ل إ خ و ه على نعلينا ك ث ر م ل ح ي نجمل ن ه احيانا ل هالعين ع ي ن أ قد قد نفصل ونبين م س ا لكن في مثل أ ز م ن ه الفيزا وكثره الجهل ا ل إ ج م ا ل ي خ ص ل ا ل أ م و ر التي تكون غريبه ة سمع م ا ا ذ ك ويقارب هذا النوع من ا ل س ي ر أ ن ي أ خ ذ الداعي في تقرير المصالح بوجين عام حتى ي ن س لها الناس ويتفقوا في طرق الخير على سبيل ا ل إ ج م ا ع إ ج م ا ع لو أ و ل م ر ة ا لم اجد تكلمتكم عن ا ل م ح ب ة في الله و ن ق ت م ت ص و ر ن ا معاكم، بقينا معكم بقينا معكم بقينا ولم تشرم والذكر ا ل ومازلناه لك القدم امور كثيره تنقدم لها قال ويقارب هذا النوع من السياسه ان ياخذ الداعي في تقرير المصالح بوجه عام حتى يانس لها الناس ويتفقهوا في طرق الخير على سبيل الاجماع ثم يندبهم إ ل ى الاعمال المندرجه تحتها ببيان وتفصيل فان إ ن من ل ل على البشر س ه ف إ من السهل على البشر قبول القضايا الكليه اجمالا إذا تقول لهم الذنوب تقبلها تقول ل ه الرباط تقول لهم الحوار على الرباط تقول لهم الرباط تقول لهم الدلائل تدليه ضغط الرباط لكن في اللوك تدليه ا ل د ن و ب تدلع الدروب عموما وتبقى وحدك تصبر عليه تكتب ثم ليه أما بعدك بحر ابتداء بعضنا الواقع ليك ولكن تقول يتقول تقول هو ليه نسلي ليه بجاوزت فان س لم الضلو قال يقدم قدم تتجي قد أفراغ هذا ف إ من السهل على البشر قبول القضايا الكليه وقلما نازعوا في صحتها و أ ك ث ر ما يقع منهم ا ل إ ن ك ا ر والاختلاف في ا ل م س ا ئ ل ا ل ج ز ئ ي ة و إ ح ك ا م النوازل المعينه ة وعلى ذ ا النمط أدار فأسس قاعدة الإسلام سياسته فأسس... تبقى... تبقى... تبقى... تبقى... تبقى... قال عظيم هذه وعلى هذا النمط أ د ا ر ا ل إ س ل ا م سياسته فاسس معظم قواعده العام بمكة زمن ضحف... العامه بمكه وشرع ا أ ك ث ر ا ل أ ح ك ا م ا ل ف ر ع ي ة بالمدينه ة المنورة ذ المنوره ك ا ا ل م ة ما نعند ع ل ي ا اعتراب ا ل م ن و ر ي قال و ل م مكان د ي ي ن ة صحبك ق ومن ل ل ا د ي ة المنورة مكان مكان مكرمشي حسن السياسه بعضه يقول الا يجهر ب ر أ ي ه الصريح في صدر مقاله وانما يبتذب بما يخف على المخاطبين س م ا ع ا من المعاني الحائمه حول الغرض ثم يعبر عن المراد بلفظ مجمل ويدنو من ايضاحه شيئا فشيئا حتى لا يفصح عنه إ ل ا وقد الفته نفوسهم وهدات له خواطره ا عظيم في الدعوة إلى الله هذا مثال من ا ل أ ن س ا ن اذا تكلمنا عن ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى حالتي المصالح ثم في تطبيق القاعدة ونرجعها ذكرنا كلام اهل العلم ثم مثال في تطبيق القاعده لازم معنا بعض الحالات.